أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ذيارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا جفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد